غير المغضوب عليهم ولا الضالين امن حميم ا تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب شركه الهدى شركه دعويه ق ا ا ب ل ل لا إله إلا ل إ هو ا ل م غير ربحيه ذات م ض م ي ن ك ف ر و اجتماعي فلا ي غ ر ر ق ل ب ه في ل ل ب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 ف أ خ ذ ت ه موسوعه النابلسي ك ح للعلوم م ة ر ب ى الذين ك ف ر ا أ ن ه أ ص ح ا ب ا ل ن ا ر ا ل ذ م ي ه اسماء ل الله ع ر ش ومن و ح ي ا ل ح و ن بحمد ب ر ه ى و َ م َ ن ْ ح َ و ْ ل َ ه ُُ ي س َ ب ِّ ح ُ و ن َ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ ب ِ ه ى شركه الهدى شركه دعويه غير ربحيه م ا ت مضمون اجتماعي فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وادخلهم أ د خ ل ه م ج ن ت ع ن ربنا التي وعدتهم و د أ جنات عدن التي وعدتهم ومن ومن من آبائهم صلح صلح من آ ب انك ئ ه وأزواجهم وذرياتهم م إ أ ن ت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته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 تنثنتين و أ ح ي ي تنثنتين س و ع ت ر ف ن ا ب ذ ن و ب ن ا ف ه ل إلى خروج من س ب ي للعلوم ذ ك بأنه ا ل ا س ل ت م و ي ن م و م ل ل ه ا ل ع ل ي ا ل ك ب ي ر هو ا ل ذ ي يريكم آياته ي و ن ز ل ل ك م من ا ل س م ا ء رزقا ا هو ل ذ ي يريكم ي آ ا ت ه و ي ن ز ل لكم من ا ل س م ا ء وما يتذكر إ ل ا من ينيب فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره من على ي ش امره ء ن عباده ل ي ذ قفيع يلقي العرش الدرجات الروح ر ذو من م أ على من يشاء من عباده لينذر يوم التنام موسوعه النابلسي للعلوم ه ا ل م ن ا ل م ل ك ا ل ي و م موسوعه ا ل ن ف س ب م ا ك س ب ت ل ا ظ ل م ا ل ي و م إن ا ل ل ه س ر ي ع ا ل ح س ا ب و ذ ر ه م ي و و م الآزفة أ ن ه م يوم الآزفة اسماء ل آ ف ة ا ل ق ل و ب لدى ا ل ح ن ا ا ج ر ك م ي ن ما للظالمين من حميم ولا شفيع يعلم يعلم ولا يطاع خائنة الأعين شفيع خ ى موسوعه ا ا تخفي ل النابلسي للعلوم ن الاسلاميه اسماء الله الحسنى اولم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبه الذين كانوا من قبلهم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 you、oh.